ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبئ فتبينوا فتبينوا أن تصيب قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين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 وعسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب فئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون